Amen. Yeah, yeah. يا ما قلت لك جنب الأمر خلين نحضن ساوى بنا الهوى يدفينا يا حبيبي انا هتمنى اعيش حواليك عارف ليه علشان جنت قلبي لقيتها اللي تمنتها في حضن عنك وفي حضن يا حبيبي غمضت عني يا شواني حتى في نارك حتى في جرحك بنسى النار حبيبي وسمحك عارف ليه انا لو عايز اعيش في الجنه انا هتمنى اعيش حواليك حب بشوق على قلبي والنف تحت ليا قلب صح بشوق على قلبي ليا حبيبي صح الهوا شفت حبك احلام جايه وامحزان رايحه ما حبيبي حبيبي وكل ما اقول حبيبي حبيبي اقولها فرحه في حتى في جرحك بنسمع يا حبيبي وسمحك وعارف ليه أنا لو أعايز أعيش في الجنة أنا هتمنى أعيش حوالي وعارف ليه علشان جنب قلبي لقيتها اللي تمنتها Oh <laughs>